ولقد أفقنا لهم القول لك وإذا يتلا وهو أعلم بالمهتدين وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرِيَٰتٍ بَطِيعَتْ مَعِيشَةَ الْفَسَادِ فَأَتَاهَا عَذَابٌ مُّهِينٌ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا فِيهَا مِنْ ذِكْرٍ قُرَاءٌ